يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المنطقة بعض من المسلمين عندما يسمعوا, عندما يسمعوا أن كافراً قد هلك. يقول يا حر الله إن كان قاصداً فالويل له، وإن كان ساخراً فالويل فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: وإنا الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خليفة وإنا الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا أي سبعين سنة فاحذروا إخوة الإيمان فإننا قد سمعنا أن بعضا من المسلمين عندما يذكر الهالك من الكافرين وذكر الهالك من الكافرين أمامه قال يرحمه الله ما أدري إن كان قاصدا أم ساخرا فالويل له فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع منيبا مستغفرا نادما باكيا على هذه الكلمة الكبيرة التي خرجت من فمه وعندما مات أبو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك لأن أبا طالب كان يحوطه ويدافع عنه قال لا لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك فعندما رأى المسلمون ذلك فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نعم إخوة الإيمان نعم إخوة الإيمان لا يداهن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجامل في هذا الأمر. إنما هو كالجبل وكالطود الشامخ ومثل السيف القاطع ومثل, ومثل السهم الطالع ما يداهن ما يداهن ولا يجامل أعداء الله تبارك وتعالى وإن كان أعداء الله يتمنون منه المداهنة ود لو تدهن فيدهنون يتمنى أعداء الله أن تداهنهم وأن تجاملهم يا رسولنا ولكن أبداً, أبداً ما يداهن وما يجامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فما خرج من نصر إلا إلى نصر وما خرج من وعندما أصابتنا المجاملات والمداهنات لأعداء الله تبارك وتعالى ما الذي أصابنا؟ ما الذي أصابنا؟ ما الذي ما الذي إلى حال المسلمين ما أصابهم إلا الذل والهوان والضي وتسلط الكافرين عليهم هذه نتيجة المجاملات والمداهنات على حساب العقيدة ودين الله ثم بعد ذلك خير هذا المسلم الذي يمدح الكافر الهالك ما يغار على رسول الله يا عبد الله ما تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أن هذا الكافر يقول عن رسول الله أنه كاذب يقول عن رسولك أنه كاذب وأنه ليس بنبي وما بعده الله وأنه يكفر به ويجهد نبوته ما تغار ما تغار على رسوله كيف تمدح واحد يقول عن رسول الله هذا الكلام حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تسمع البغين أن رمى الممات جلجلت جلجلت عاليا في الأفض صيحة الأباء وانبرت وانبرت تسمع البغين أن غما المماد قادمون كسر الوجه مسلم ديننا المنهاج قادمون كسر الوجه مسلم ديننا المنهاج يا علي الله كريم نشعل الأرض أنواد من نبي وما معالي وأنه يكفر به نشعل الأرجال الله. نوراً ويقين زمجري زمجري زمجري أيها الأزاد فالحق الجزاد واسألي واسألي عن رجيس حق لا يجلو الوغاد <تصفيق> بالسيوم نمحق الكفار والحتو منية الأبرار خطب القفاه والفتو منيه الابراء انه لا فامضي يجب النبي لا تخشى وما وعود بل يكفر بالاعطايا فمن أشتري روزات الفاتحين بالجهاد بالجهاد بالجهاد, بالجهاد, بالجهاد سوف راية النصر المبين بما نصنع الأمجاد والوضع ساحة الأسد نصنع وتسمع بعضا من المسلمين يقول يقولوا فقط أنهم أهل كتاب هم ليسوا بكافرين هذا الورع البارد؟ ما هذا الورع البارد؟ إنما المرض في قلوبهم لحبهم وموالاتهم لأهل الكتاب كيف تقول هذا الكلام؟ اقرأ قول الله ألم تتصفح كتاب الله ماذا يقول الله عنهم حتى تجابها الأمة بهذه المقولة ثم قال الله تبارك وتعالى وقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومؤهنه ومؤهنه وما للظالمين من أنصاف لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون وإن لم ينتهوا هو عما يقولون لا يمسن الذين كفروا لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما المسيح ابن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 إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ نُنَظِّرُ أَنَّ يَخْسَفُونَ أُنظُرْ لَهُمُ الآيات ثُمَّ قوة الإيمان هكذا قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهون يشابهون يضاهون قول الذين كفروا من قبل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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحان الله سبحان الله انظروا إخواني كيف كيف يفعل الجهل الجهل والبعد عن الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح انظر أخي كيف يفعل ذلك بصاحبه كيف يفعل ذلك بصاحبه أنه يتورع عن أن يقول مقولة قالها الله الله تبارك وتعالى قال لقد كفر وهو يقول لا لا لا تقل لهم أنهم كفار هم هم بكفار يا سبحان الله إخوة الإيمان عبد الله ارجع إلى كتاب ربك وإلى سنة نبيك وإلى هدي السلف الصالح ينر رب ربك بصيرتك وينتصب الميزان في قلبك تنظر إلى الخلق وتنظر إلى الكون وقد انتصب الميزان في قلبك تعرف الحق من الباطل والحق إنما هو حصر وقصر في كتاب الله وسنة رسول الله وهدي السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إخوة الإيمان علينا أن نرجع إلى هذا الأمر إلى هذا المنبع وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه وصية الله لنا وصية الله لنا علينا أن نلتزم بصراط الله المستقيم، ففي نهايته جنة المأوى، وإيانا أن تنكب الصراط، وإيانا أن تنكب الصراط، وأن نكون وأن نتبع السبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذه السبل على كل سبيل شيطان. يدعو الناس إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وترقبونا في إصدارنا القادم